بحور الدنيا بنسافر ندور عاليس عنا نلف اكتلو في الآخر ما نلقا فيها رحتنا في بحور الدنيا بنسافر ندور على اللي يساعدنا نلف كتير وفي الاخر من اللي لقينا رفتنا نقرب بالدعاء لله وسجدت قلب حن الي يتغير معنى الحياه ورحت القلب نلاقيه نقرب بالدعاء لله وسجدت, وسجدت قلب حن لي يتغير معنى الحياه ورحت القلب نلاقيه بفور الدنيا بنسافر ندور على اللي يساعدنا نليفي كتير في الاخر من اللي فيها راحتنا وبالصلاه يالقيام يتغير طعم الايام تحلو الدنيا قدامنا بالطا والعلتزام وبالصلاه يالقيام اتغيرت مع الايام تحلو الدنيا قدامنا بالطوع والالتزام في بحور الدنيا بنسافر ندور على اللي ساعدنا نلف كتير وفي الاخر ما نلاقي فيها راحتنا نحس ما نطع نحيا وقلبنا مليها الرضا سوتي الإيمان جونا يا علا لما نرضى بالقضاء نحس ما نطع نحيا وقلبنا مليها الرضا سوتي الإيمان جونا يا علا لما نرضى في القضاء في فحور الدنيا بنسافر ندور عنه يسعدنا نلف في كتير وفي الآخر ما نلقى فيها رحبنا الدنيا مليانه بالعقول وكله يوصف في الحلول بس صوت الايمان جاي بتقول لك كلام معقول الدنيا مليانه بالعقول وكله يوصف في الحلول بس صوت الايمان جاي بتقول لك كلام معقول بتقول لك كلام معقول بتقول لك كلام